أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ سُلَّتًا مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلًا مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منظر وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مغفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن وأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما وأصحاب بسموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على كانوا يقوم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نحن خلَ قناكم ذلولا